لا خير في كثير من نجوامه إلا من نمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن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 وان يدعون وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا نفضا ولا ولا ظلنهم ولا امنين لهم ولا امرا لهم فليبتكن اذا لنعام ولا امرا نجوا ولا امرا لهم فليغيرن خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تجري من تحتها لنهار قاردين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله كيلا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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَكْبِرُونَ كَثِيرًا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا أَن لَّا تَسُوهُنَّ وَالمُشْتَبِعِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عليما وَإِنِ الْمَرْأَةُ قَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ صَلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ الْقَوْمِ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ لَأَنْفُسِ الشُّحِّ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 وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما